يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا تهتتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون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 تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَنَقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ فان عثر على انهما استحق حقا اثمان فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لا شهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا ان نائبا من الظالمين ذلك ادنا ان ياتوا بالشهاده على وجهها او يخافوا ان ترد ايمانهم بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا